وما جعل أ ز و ا ج ك م الا ل ئ ي تظاهرون منهن أ م ه ا ت ك م وما جعل ادعياءكم أ ب ن ا ء ك م ذلكم قولكم ب أ ف و ا ه ك م والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم ي لابائهم هو اقسط عند الله ف إ ن لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في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 واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم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 ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا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 و د يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس إ ل ا قليلا اشحه عليكم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 وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إ ل ا قليلا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 ولما ر أ ى المؤمنون ا ل أ ح ز ا ب قالوا هذا ما وعدل الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إ ل ا إ ي م ا ن ا وتسليما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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاء أ و يتوب عليهم إ ن الله كان غفورا رحيما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 ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء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 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والصائم ا ل ا ئ م ا ت والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما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 وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا